ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التواب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويذفله جنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَوَفِّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُلَادُكُمْ كِتَنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَفَعٌ وَاسْمَعُ وَأَطِيعُ وَأَرْفَقُ خَيْرًا لِأَرْفُوسِكُمْ